وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت ك ل م ة تخرج من أ ف و ا ه ه م إ ن يقولون إ ل الا كذبا ف ع ل ك ب خ ع ن ف س ك على آثارهم إن لم آثارهم يؤمنوا ه إن ب ذ ا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض على لها ل زينة ن ب ل و ه أيهم م أحسن و ع م ل ه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 ل ب ث و ا أمدا نحن نقص ع ل ي ك ن ب أ ه ب ا ل ح ق إنهم ف ت ي آ م ن و ا ب ر ب ه م و ز د ن ا ه م ه د و ر ب ن ا على ل ق و ب ه م إذ ق النابلسي م و ا ا ف ق و ر ب ر ا م ومن قومنا من ا ا والأرض إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا و دونه دونه لو ت لن لقد آلهة نبع أ ت و ن عليهم ب ف ض ي ل ه ا ن بي ت و م ن أظلم م ن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 م ل ت ه م و ل ل ن ت ف ح و ا إذا أبدا وكذلك أ ع ث ر ن ا ع ل ي ه م م ل ل ي ع و ا أن وعد ا ل ل ه حق و أ ن ا ل س ا ع ة ل ا ر ي ب بينهم فيها ف يتنازعون أمرهم ا إذ ق ل و بنوا ا ع ل ي بنيانا ه ربهم م أ ع ل م ب ه م ق ا ل ا ل ذ ي ن غ ل ب و ا على أ م ر ه م لنتخذن ل ع ي ه م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 ولا تقولن لشيء إ ن ي فاعل ذلك غدا إ ل ا أ ن يشاء الله واذكر ربك إ ذ ا نسيت وقل عسى ان يهدين ربي ل أ ق ر ب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم سنين وازدادوا لبثوا السماوات والأرض ثلاثمائة قل الله أعلم بما لبثوا له بما غيب تسعا في كهفهم سنين ل ب ض ي ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي دونه و من لفضيله ي يشرك ولا من الدكتور ا م ب ل ل ل م ا ه ل ن ت ج محمد ن دونه م ل ت و راتب م ل د والعشي يريدون النابلسي ي ا ا ة ل د تطع من ق لفضيله ب ه عن ذكرنا ا ل د ك ا ن أمره فرطا و ق ل ر محمد راتب النابلسي ي م ش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 ومن يشرك ة على بهذا الشهر ومن يشرك لم أ بهذا ر ب ي أ ا ل م تكن ش ه ف ئ ومن يشرك بهذا من د الشهر ومن ا ا ك م ن يشرك بهذا لله الشهر و خ ي ث ومن ا ب يشرك بهذا م م ث ل ح ي الشهر ة ا د إن أ ز ل اسماء ه من ا ل ف الله خ ت ط به نبات ا أ فأصبح ر ض ا تذروه ا ل ر ي ا ح و ك ا ن الله ل ع ى كل شيء م ا ل و ا ل ب ن و ن زينة النابلسي ح ي ا ا ة ل د ي و ا ل ا ا ا ق ي ت ص ا ا ثوابا ل أملا ح ت خير وخير ويوم ربك عند ر ا ل ج ب ا ل وترى ا ل أ ر بارزة ض و ح ش ن ا ه م فلم ن غ ا د أحدا ر منهم وعرضوا ع ل ى ربك ص ف ا جئتمونا كما خ ل ق ن ا ك م أول مرة بل مرة زعمكم ي ه لن نجعل ل ك م م و ع د ا و و ض ع ه ا ل ك ن ا ب ف ت س ي للعلوم الاسلاميه ي م و س و ن ي ا و ي ل ت ن ا ما لهذا ا ا ل ك ت ب ل ا ي غ صغيرة ا د ر و ل ا كبيرة إ ل ا أحصاها و و و ج د ا م ا ع م ل و ا حاضرا و ل ا ي ظ ل م ربك أ ح د ا وإذ قلنا ل م ل ا ئ ك ء الله د م ف س ج الحسنى لفضيله س ق عن أ م الدكتور محمد راتب ه أ و ل النابلسي ء دوني و ك م ع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 واقعوها لم يجدوا عنها مصرفا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 و ي ج ا د ل ا ل ذ ي ن ك ف ر و الله ب ا ب ا ط ليدحضوا ب الحسنى ق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن آياتي بآيات ذكر أظلم ممن فأعرض عنها ربه ي يداه ما قدمت إ ا جعلنا ع ل قلوبهم يفقهوه وقرا وفي وإن آذانهم أكنة أن تذكروا إلى الهدى موسوعه ل يؤاخذهم بما ك ب ا ل ج ل ل م ا ل ع ذ ا ب ب ل لهم موعد س ي ج د دونه و و ا من م ل ا و ت ل ك ا ل ق ر أ ه ل ك ن ا ه م ل م ا ظ ل م و ا و ج ع ل ن ا ل م ه ل ك ه م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 واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على اثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن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 ا ل ف ض ا ل ه ا ل م ف س و ف نعذبه ث م ي ر د إلى ر ب ه ف ي ع ذ ب ه ع ذ ا ب ل س ومن أ امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا ا أحطنا بما لديه خبرا كذلك لديه وقد أتبع سببا ثم و ذ ا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا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 قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في ا ل ح ي ا ة الدنيا وهم يحسبون ا ن ي ح س ن و ن صنعا أ و ل ئ ك كفروا الذين بآيات ل ربهم و ق ا ئ ه فحبطت أ ع م ا ل فلا ه م ن ق ي م ل ه م يوم ا ل ق ي ا م ة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آ ي ا ت ي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا